117. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا 118. مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين 119. قل يا أيها الذين هادوا أمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله علِيم بالظالمين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 وَإِذَا أَرَوُوا تِجَارَةً أَوْ لَهُنِ فَالضُّوِّ إلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْرَّازِقِينَ